إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما دعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أرادوا الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهتي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقطون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيْوُصِلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أَتَجْعَلُ فِيها مَن يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ أَوْ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آ فقال فقال انبئوني باسماء هؤلاء قل تم قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا اَهُمْ بِاسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا أُخْفُونَ وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبريس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وَكُلَا مِنها رَغَدًا وَكُلَا مِنها رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنِ الْمَأْوَى فَأَطْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَ اهْفِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعٌ لِلَا حِيْهِ فَتَلَقَى آدمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ نهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحذنون والذين كفروا وكذبوا بآيا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوف بعهدكم وان يا أُضِيقُ الْلِّمَامَ مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوْلَى كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْكُرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنْ جَاءَ يَفْتَقُونَ